لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا اننا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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مع القوم فَثَابَومُ اللَّهُ بِمَا قَاُ جََّّات جََّّاتِ تَجرِي مِنْ تَحْتَِ الْأَنْهَار خَالِدينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحسِنين.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 وَيَقُولُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليذلنكم الله بشيء من الصيد تنالوه سَنَالَهُ اَيْدِيَكُمْ وَرِمَاحَكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَ مِنْكُم متَعَِّدَم فَجَزَ أُم مِثْنُ مَا قتَلْ فَجَزَ أُم مِثْلُ مَا قتَلَ مِنَ النَّعَم يَحكُم بهِهِ ذَوعَدِل مِنْكُم هَدِيَا هذيان بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صيام او عد ذلك صياما ليذوق وباء امره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقام وحلل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون